وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتق السبيل له في البحر سربا